Swe à mà dont vin Se on niin لما عاد فأهلكوا بريح صرصر ترى <تصفيق> فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وهملت الأرض والجبال وهملت الأرض والجبال كَتَتَ كَتَوَا حِجَتَ تَيُونَ اِذُو وَقَ انْتِ لا تقفى منكم خافية فأما من No. إني ظللت أني مذاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية